وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا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 تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون